لا اله الا آل. الله قران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم